بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا والذاريات ذروا فالحاملات اقرا فالحاملات اقرا فالجاريات يسرا فَالْجَارِيَاتِ يَسْرًا فَالْمُقَسَّمَاتِ أَمْرًا الْمُقَسَّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الحبك وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غمرة ساهون قَوْمِ الْخَرَّاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَهُم عَلَى النار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 آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ قليلا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وبالاسحار هم يستغفرون وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفيِيأَافُسِكُم أَفَلةُ مُصِرون وَفيِيأَكُسِكُم أَفَل تُ مُصِرون وَكِ السَّمائِرِزقُكُم فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِذْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ هل الأأَتكَ حَديثُ غَيْفِ إبِهِي مَمُكْرَمين هل الأأَتَكَ حَديثُ ضَيْيتِ إبِاهِي مَمُكْرَمين إَّخَوا عَلَيْهِ فَقالَاوا سَلَمًا قالَالَ سَلَمُ قَوْمُّ كَررُون إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فراغ إلى أهله فجاء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 مَسَوْمَتًا عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ مَسَوْمَتًا عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فما وجدنا, فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وَتَرَقْنَ فيِيهَا آيَتَ للَِّذينَ يَقاقُون العذاَذَ الألم وَفيِي مسائِد أَرسَلناهُ إلَ فِيدْ العونَ بِسُلطانم مُبِين فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ ساحرٌ أَوْ مَجْنُونٌ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيم فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فِي الْيَمِّ وَهُوَ وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم ما تدر من شيء اتت عليه الا جعلتك الرميم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فعتوا عن أمر فَمَا اسْتطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ فَمَا اسْتطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ۖ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَالاضْثَارَشْنَا فَنَعْمَلُ الْمَاهِدُونَ وَالاضْثَارَشْنَا فَنَعْمَلُ الْمَاهِدُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَاذْكُرُوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ ذِيرٌ مُبِينٌ فَاذْكُرُوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ ذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْ هُنَا دِيرٌ مُبِينٌ إِنِّي مبين كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الرَّسُولِ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ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 فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرٰتَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرٰتَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ وما خلقت الجن والإنس إِلَّا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ما أريد منهم من رزق وما اللَّهُ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذنوباً مثل ذنوب فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ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 يكون جيد كلا من موقع الطريق الى الله